BOOK two. 97 97 97 Konjunktioner fire. Er der Han er fallig i søvn, selvom fjernsynet var tændt. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. لقد ظل باقياً مع الوقت كان متأخراً. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. Han kom ikke, selvom vi havde en aftale. Innahulem jaqti, ma ma annana, kunna, yakti, anna kunna var tændt, alligevel faldt han i søvn. Lakatkana til fission og maftuhan, wa ma valikanam. Lakatkana ومع ذلك نام لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا بهان لقد توعدنا ومع ذلك Lamj de Lakker der var adne, hvor han ikke har kørkkort kører han bil. Ma andne hoæseller Dehi her r så der kreder, Ma glad. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق، أنه يقود بسرعة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. Han har ikke noget kørekort, alligevel køre han bil. Lyseledeji røgsatakiada, uema velike, jakudu sejara. Lyseledeji røgsatakiada, uema velik, jakudu sejara. Bajn er <går> glad, <går> alligevel køre han så hurtigt. Escheriauzalik, uema velike, jakudu bisuratin kabira. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. هن ار بروسد عليفيل سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. كان ايكه فيند اي جوب سيلوم إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. هنّا استدرّت، إلاّ ذلك قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. هنها ألم ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. هنها عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. هنها ألم ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. هنها